يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فينبئكم, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ, إثنان ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله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 وإنهما استحقا إثما فآخران, فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما لذي الله لشهادتنا أَحَقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدناه أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.